غير ا موسوعه ل ي م و ا ل ا ي ن ا ب ل ذ ي خ ل ق ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ض و أ ن ز ل م ن ا ل س م ا م ي ه و س شركه ل الهدى شركه د ر و ي ه غير ربحيه ذات ل مضمون ا اجتماعي ل والنهار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 موسوعه النابلسي ن ف ك ف للعلوم الاسلاميه ك ب و ا د بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي إ ل ي ه م وارزقهم ر ز ق ه م من الثمرات ل ع ل ه م يشكرون ر ن ب ا إنك ت ع ل م ن ا ب ل ف ي وما ن ع ل و م ا يخفى ل ا س ل ا ل ل ه و الحمد س م ا ا ل لله الذي وهب ن ي على الكبر إ س م ا ع ي ل واسحاق إ ن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم ا ل ص ل ا ة ومن ذ ر ي ت ه ر موسوعه النابلسي و للعلوم ي يقوم ا ل ح س ا ب و ل ا ت م ي ه ع موسوعه ا ل و ن إنما ي ؤ خ ر ه م ل ي و م ا ل أ ب ص ا ر ر مهطعين مقنع و س ل ا يرتد إ ل ي ه م طرفهم وأفئذتهم هراء فيقول الذين, ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أ خ ذ ن ا الى أ ج ل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل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 موسوعه ا ل م ل ن ا ل مكروا ب ل س ا للعلوم ن ه ا ل ا س ل ا ل ل ه ف و ع س ه ع ه النابلسي ه للعلوم ا ا ا ل ا ل أ ر ض س ل ا م و ن اسماء ل الله و ا ا ر ا ل م م س ن مقرنين ط ى س ر ا ب ي ه موسوعه من قطران ت ش م النابلسي ا ل ل ع ل نفس م الاسلاميه كسبت ا ل وليعلموا أ ن م ا هو إ ل ه واحد وليذكر اولو ا ل أ ل ب ا ب